بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم إن كل نفس لما عليها حافظ. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءُ إِذَا تَرَعْ وَالْأَرْضُ إِذَا الصَّدَعُ